يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن عصدر الحديث كتاب الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شرع الأمور محدثاتها وكل مهدفة بدعة وكل بيعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها إخوة الكرام الأحباب هل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حد من يا النبي طيب حد نفس الشو النبي صلى الله عليه وسلم فاببالنفس شو النبي يا فعيد فتفيش كل هذا طائر طاحف أسأل الرعالى أن يرين النبي صلى الله عليه وسلم في النام حقا وأن يرين النبي في أعلى جنات الخد في رفقته إنه نعم النولى ونعم النصير هل هم تعلمون أي الكرام أننا نحاول في هذه الليلة أن نرى النبي صلى الله عليه وسلم. نحاول أن نرى النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الوصف الذي وصفه الصحابة رضوان الله عز وجل عليهم أجمعين. نحاول أن نتعرف على وجهه وشعره وطريقة مشية النبي عليه السلام. نحاول أن ننظر في وجه النبي عليه الصلاة ونرى شعره. نحاول أن نرى ثاب النبي عليه الصلاة والسلام نحاول أن نرى شكل النبي عليه الصلاة والسلام لعلنا إن استطعنا أن نتمثل بشكل النبي صلى الله عليه وسلم أن نصنع في حدود طاقتنا عل الله سلم وعلا أن يرى صدقنا في عدنا لنبينا صلى الله عليه وسلم فاجمعنا مع النبي في أعلى جنات الخلد أيها الأخوة بالكرام الأحباب بقارنا الليلة كما تعلمون هو مواصلة لهذه السلسلة الجبلاتورة معكم والتي هي بالعروان فبعضاء مختلف تحدثنا فيها عن طني عزم رسل ثم قال من المقام عن محمد صلى الله عليه وسلم في عدة لقاءات وهذا هو اللقاء الحامس حول نبينا صلى الله عليه وسلم الذي هو بالعروان النبي صلى الله عليه وسلم كأنك فراه النبي صلى الله عليه وسلم كأمك تراه محاولة لوصف شخص النبي صلى الله عليه وسلم وابننا تعالى نختتم هذه اللقاءات في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث عن هذه السلسلة كلها فبذلك مختلف في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى ليكون اللقاء القادم بعنوان وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن كما أخذت عليه العادة الكلام عن النبي عليه الصلاه ان اذا سمعت اسمه ان تصلي عليه وان والا لو لم تصلي انت على النبي عليه الصلاه والله اصلي عليه وكيف الا ما اصلي عنك صل على النبي صلى الله عليه وسلم والله فاعلمت الكلام عن النبي عليه الصلاه كنت بحق قبل ان اتي لكم الى هذا اللقاء وكل هذا اليوم وقبل هذا اليوم بعدة بالام النبي عليه الصلاة والسلام إن الإنسان ليسقف غزلا وعلاعا إذا تكلم عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولكن هي محاولة أن نسكن الشوق محاولة أن نسكن الشوق الذي ملأ قلوبنا بالكلام عن شخص نبينا صلى الله عليه وسلم لا سيما وأن من أشد علامات محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم من أشد علامات محبتك للنبي وانو اترع ثالثا من اشد علامات محبتك للنبي صوت الله عليه الصلاة والسلم ان تعرص على رؤيته وان تسعى في الوصول الى شخصيته وهيئته كما قال النبي صوت الله عليه وسلم والسلم نسمحوني الموضوع قول جدا فنحن نصف اعظم مخلوح عربته الجشرية نحن نصف خير من وصل اكترى فانو خاول ان الموضوع احتصال وحاول أن أتكلم عن بعض صفات النبي عليه والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم بصيحين ولا يأتيم على أحدكم زمان ولا يأتيم على أحدكم زمان لأن يراني لأن يراني خيرا له من أهله وماله لأن يروني خيرا له من أهله وماله فبحق غير من أهلنا وأن والنا ونسائنا وابنائنا وفجارتنا وعياتنا أن نرى نبينا وأن يحقنا الله جل وعلا مع نبينا صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم من حديث أبي ريو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع من أشد أمتي لحبا من أشد أمتي لحبا ناس يكونون بعدي من أشد أمتي لحبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني خيرا له من أهله ومال هؤلاء الناس الذين لم يروا النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الناس وأحباب النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الناس الذين طارت قلوبهم شوقا للنظر ولو نظرة واحدة في المنار محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء أحباب النبي صلى الله عليه وسلم نحاول في هذه الليلة أيها الكرام أن نسكن قلبنا وأن نسكن هذا الحق بالنظر إلى النبي عليه وسلم بقلوبنا حاول الليلة وأنا أصف لك النبي صلى الله عليه وسلم أو وأنا أنقل لك قصة الصحابة للنبي عليه وسلم أن تغمر عينك وتعيش منظر النبي عليه السلام وتعيش أنك تنظر للنبي عليه السلام فالصحابه رضي الله عنهم عليه لم يتركوا من بوصف النبي شيئا صلى الله عليه وسلم فقد وصفوا لنا شعره وحواجبه ذقن وعنفته شعر لونه قدام الذق او اهل الذق وذق الشفه تحت السفلى انفوق إن الحائط شاهرتني بصدره وصفوهم ثم بي على اليسار توقف النبي عن القوم كل شيء اصابعه يصفق يصفق كيف صاروا وتوقف النبي اصل عينه وراسه ووجهه ورمسه واذنه وتوقف النبي اصل فجله وساقه توقف النبي اصل ما لنا يا رجل ما ظهر بالنبي احيانا كلاما مثل خاتم النبوة. مثل احبار طيب مثل ظهري حرار ان يصف النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع المشتاق ثالث الى وصف النبي عليه السلام. فإعله ان يبيت الليلة هاليا بحبه للنبي فيرى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كنت في مقدمة الكلام عن النبي عليه السلام. ان الحب ربما يكون ساببا في رؤيتك للنبي عليه سلام واذا قلت لكم قصة قلت لكم انتم قصة الرجل المشهور بنوئة النبي عليه الصلاة فسألوا بشيب النبي ازاي سألوا بعض طلبة بشيب النبي ازاي تعالوا عندي في البيت اقد معض الطلبة عنده اكلهم اكل في ملح في ملح اكل حواجح في سيخ ورنجا واكلهم حاجات تشطة عاوضوا بي طب استم الوقت فبني اكلهم ملح حتى يناموا حطاشا قال لي انه انه انه انه انه شفت ايه اذا شفت ما الانهار بتجري والانطاق بتنزل والتحب بتتارك قال لعليم صدقت نيتك فصدقت رؤيتك ولو صدقت معدتك لرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لو انت صادق المحبة لو بتبعث فعلا على المعيس السلام لو قلت فعلا بيتحرق شأق النبي عصا فترى النبي رؤيا الله وهذا فيكون إن كنت صادقا في رحبتك للنبي صلى الله عليه وسلم ولو حديث باعنة فإسلمه نب بفكر عالية بجوا برؤيا لو بفكر عالية بالنبي جوا برؤيا فأنت لو أكترت من الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم لو أيت النبي صلى الله عليه وسلم برؤية. ولكن على إجمال على إجمال أقول لك ما هو رص النبي صلى الله عليه وسلم يقول جابر بن المسمى هو والله في أعيننا هو الله في أعيننا أحلى وأجمل وأحسن من القمر ليلة البابر هو الله في أعيننا أحسن وأجمل من القمر ليلة البابر يقول الربيع ابن معود يقول الربيع ابن معود في وصفه للنبي عليه السلام اسمك لو أيته لكلت الشمس طارعا لو شفت النبي فرصة تحايلت إنها فيها بمجاعدة رؤية النبي عليه السلام هيجي معنا فصل النبي عليه السلام هو أحد بيصف كيف للنبي هو أحد بيصف ظهر النبي ليقولeh النبي أنت مغدرمت فشفت اليوه <تصفيق> <تصفيق> رأى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ظهر من النبي صلى الله عليه وسلم بعض البياط الذي غطار فيها فرأى بياطا كأنه روح الشمس في ظلام الليل إنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم تسمع أيضا حب اسمع لوصف النبي عليه الصلاة والسلام لوصف شخص النبي عليه الصلاة والسلام اولا لون النبي لون النبي صلى الله عليه وسلم يكون على كان النبي صلى الله عليه وسلم قهوا ما بشنا صلوا على النبي صلاة للعلاج قالوا الهروب يقول عن اسم مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم أزهر اللون ليس بأبيض أملق ولا بأدم أبيض بياض إلى السماء من كثرة أسفله وبروزه للشمس يعني لون عليه صار بس مش أبيض لون جلديه لون أملق لا ولا أسود لا إنما كان النبي عليه الصلاة أبيض وبياض تحس أن ده وصف اللي بقى لك. ممكن ما عشو وصلت ثلاث عام يوصلوه. انما لو رأيت ان لي على السلام ستعلم ان الوصف صحيح. لو شفت ان العصف تعرف هو ده اللي توصل. عيصة صلاة. لكن لو كان ابيض صافيا الجلد. ووراء الجلد ووراء الجلد. لونا احمرا إنما بين هذا وذا وهذه أجمل خلقه وهذه أجمل خلقه لو نظرت إلى الجن لا حسفت أنه شفاك أنه رفيق من ورائه زور الدم الأحمر سيكون أبيضا مسربا بحمره أبيضا مسربا بحمره ولكن من كثرة جهاد النبي ومن كثرة أسفاله يظهر آتار بعض السماء في وجه النبي عليه وفي ما ظهر من جسده وان كان ما خفية لا زال على بياضه الطيب وهذه ايضا اعظم خيطة صلى الله وسلم على النبي محمد يكون علي ابن بطريق كان وجه النبي عليه السلام مشرما بحمره ويقول المريرة اسمه كان النبي صلى الله عليه وسلم ابيضا كأنما صيغ من فضة كان النبي صلى الله عليه كان النبي صلى الله عليه صلى الله عليه أبيضا كأنما صنيغًى من ثلثة كإن سبيكة ربضا دمك كإنه سبيكة ربضا بتتلألأ وتلمع في عينيك صلى الله عليه نبينا محمد وصليم تسليما كثيرًا أما ما تحت الثياب تكون عيشة قبرة وعنى وما تحت الثياب فهو الأبيض الأزهر لو إذا كشف كنة لو اتكشفت تحس بلمعان تحس ببارك عارف لما ما كنت في جيل ويظهر البرق مرة واحدة او تطلع الشمس مرة واحدة او يظهر النور مرة واحدة هذا نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم اما رأسه رأسه النبي عليه فكما يقول يكون الاس رجل في شهر البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الرعيم دين كبير صلى الله عليه من يامن من امن به من امن خلقه من النبي عليه الصلاه والسلام كان اعقل الناس عشان كده بنقول لل الناس العقلانيين اللي بيدوروا على حديث ما يمشيش مع العقول هو حديث مفزوق ويبدو حديث اقول لك ايه مش فلسفه انا وانت اليس هناك عقل احتكم انا وانت هني يكون أحكم وأعقل من عقل عقلك يعني ديك لابنه ديك خلاص مرده لعقل أحكم من عقل واحد من عقلك ألا تؤمن أن أحكم عقل من أرض هو عقل النبي عليه الصلاة هو دلنقل. عشان كده هل يحتالك وإذا وجدت حديثا قل يقينا صدق فهذا كلام النبي عليه الصلاة وهو أحكم العقول صلى الله عليه وسلم وجهه وجه النبي عليه السلام ربما فأينا الله كده بصوا وجه النبي عليه السلام بصوا لأمر بصوا للشمس بصوا للحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يكونوا عبد الله ابن سلام حديث بسهن الترمذي وابن ماذا وراء الدرمية والحاكم عبد الله ابن سلام المجي يسلم فمدور فطبعا عبد الله سلام تعديم في الصدر لما راح للنبأ عسلام أمري ما يروح ويفت قرشته ده كذاب وده ساحر وده كلامه وبيصحى الناس وبيشد الناس ما تسمعوش وكاد الحرف الإعلامية بيقفوا على مشارف مكة لكي يشويشوا على كل باخلي إلى مكة يقولوا خلي بالك ده فيه البلد يساحر روح تسمعوا أستكلام ويشد يقولوا واحد يحطوا في وجن قطن بزيد أسلم ما يسمعش كلام النبع السلام فداخد عبدالله سلام يهودي يهودي كان يهودي سعيتها رجل الله عبدالله أول ما لكى النبع السلام يقول فلعما نظرت في وجنه عليمت أنه ليس بوجه كذاب الوش السبح ده الوش الطيب ده الوش اللي بيختر نور الوش اللي عليه الودت حيث زرع الله والنبي صلى الله عليه وسلم الودة بالأرض مستحيل أن يكون كذا أو ساهل وإنت فعلا لما بيكاين ناس أصحاب المعاصر فوش الرشع حس الموش على المعاصر فعن عليه قطعة عليه رضا بالله كما قال عبدالله بن عباس وإن للسيئة سوالة في الوجه، سوالة في الوش وظلمة في قلبي والقدر وضيقا في الرزق ووهن في البدن وضيقا في الرزق ووهن في البدن وضجضا في قلوب الخلق انما بالوفاء للعزيز كما قال ابو حسان وان الحسنه نور في الوجه او ضياء في الوجه ونور في القلب والصدر وقوه في البدن وسعه في الرزق ومحبه في قلوب الخلق. هذا الذي قال الله جل وعلا عنه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودّا ودّا اللي شو الحب فكان من الرسم كده اللي شو الحب وهذه علامة على معظة الله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أبو الطفيف واحد من وصف النبي عليه الصلاة والسلام وصف وجه النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أبيض مليح الوجه يعني مليح الوجه يعني اللي وصله يفرح اللي وصله يسعد لازم الله يجلك إن استطعنا بوش من الناظر لا لما ما شوفنا احنا إحنا استطعنا بوش النبي عليه صل الله كله هنا الله عليه صل الله عليه صل الله عليه صل الله عليه صل الله عليه صل الله عليه صل الله عليه صل الله عليه فاختلف القرار كلها مين يتشرف بحمل حجر الأسرد وحجر ميجن مين اختلفوا فأنا خلاص نحتكي من أول ناكل أول راح يدخل هو ده لحكم منه فلما رأوا النبي قال عرضينا ده الصادق الأمين حكما فأصلحهم هو ده لنظروا ليه فعلا جاء النبي عصب بعقله الراجع وبحكمته البالغة من الله يسهل على فحكم بينهم بالعدل والقسط أنه مين ثيابي انا انا عندنا تمصور وحطوا حاجه بس وان كل قبيلة يخرج كل واحد منكم مشي طرف ف ذلك ونقلوه ثم أمسك النبي بيد الحجر ووضعه في مكانه فهم ما تشكلش دي اسمعنا مالش محمد لا هو غير اسمعنا بني راشد اللي يمسكوا حقوق اللي حائط الكعبه لا, لا لا اذا كان النبي ردوا جميعا صلى الله عليه وسلم مجرد نظرة الى النبي عليه الصلاة والسلام يطمئن جميع الارواح فهو ابيض كما يقول ابو طالب عنه ابو طالب عنه وكان مشرك كما تعلمون يقول يا ابو طالب وابيض يستسقى الغمام بوجهه وابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمان اليتامى عصبه من الارامين لو تشوف النبي ترى في المسجد تشوف النبي تعرف ان ربنا ينزل خير بل أكثر من ذلك كما قال عبد الله بن عباس كما في صحيح البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان في نهاره دليل فيدرس القرآن أسمح فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الخير من من ريح يعني لما تروح مش وانت وتعدين الصحراء أحسن حاجة عندهم من أفضل حاجة عندهم من رطب أفضل حاجة عندهم من رطب لكن لما كان الشوпو النبي أكثر من جنة لما كانوا شو النبي était assez من مجيء الرياح المحملة او التكتفى الرياح المحملة بالامقار فرؤية النبي على السلام كان في قreciauxهم رغم أنهم كانوا على الشرك وقتها فقط بفور قلوبهم من هذه الللحة والمها ومن هذه الرياح ومن هذه السعات رؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول عدى كان النبي صلى الله عليه وسلم عبيض مريح الوجح يقول ما رأيت شدة بياض وجهه مع شدة سواد شعره في أحد يقول الحديث أصح مسلم لجنة ديوان الطهرانى يقول أبو طالب يقول أنا كان النبي, النبي صلى الله عليه وسلم أذى اللون ولقوله جابر بن سمرة لما سئل أكان رجل النبي صلى الله عليه وسلم كسيط يعني كسيط واحد لما يشوف واحد يخاف منه يخاف منه قولة داوش وكذا مكوضة معنى كان لما هي وجوه كانت سيئ؟ لا ومع ذلك كان من رآه يهابه فاذا جلت إليه أحبه اللي يشوف يهابه انه ما يؤنعه يسمع بس صوته يسمع كلمة منه يدقق في النظر إليه يطمئن صدره ويستريح للنظر الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكون جابل لما سوي كان وجهه كالسيد قال لا بل مثل الشمس والقمر مستدير. بل مثل الشمس والقمر مستدير. قال البراء كان النبي صلى الله عليه وسلم تحسن الناس وجها وأنورهم لونا وأنورهم لونا يتلألأ يتلقل الكوكب الدريش لشبيه بس ده بالمعنى بالمعنى لما يظهر كأن شوف النجم لما تبص لي يوم ينظر فيه همير واضح النبي كان فيه واضح الإيمان يتلقل تلقل الكوكب الدريش القادرة بالسماء صلى الله عليه وآله وسلم اما بالنسبة العيني انا هقولك بسرعة كده عشان منحني نخلص النهاردة لان الكلام عن النبي حلو عرش عليه الصلاة. يقول علي بن أرتات في وصف عين النبي عليه الصلاة كان النبي عليه الصلاة عظيم العينين. خل بالك، خل بالك. الوصف ده أحسن وصف للخلق. يعني هيك معانا شعر النبي عليه الصلاة. في ناس بس بلهذة شعر ناعم وصفه وانددي ورده حلو لا مش دي جمال الخلق إنما أعظم جمال الخلق الذي عليه النبي. حيثا كما تاتي معنا لهو أشقر ولا هو أربي لا إنما هو أعظم خلقه خلق الله صلى الله عليه لأحد في الأرض يكون عليه في وصف عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون عظيم العينين أحدب الأشفاء قال لي بالكم أنا حاولت أجد ألفات سهلة يعني مثلا حديث أم نعبد قلت أحفظه لكم، حديث أم نعبد بس بس ايش انا ولا مش عارف الحياة اللي كلام اللي يعمل عظيم الكاراليس فبعني ايه كراديس ولا كراديس ما انتش عارف فانا حاولت اجيب قليل عشان تعرف النبي عليه الصلاة يكون عليه عظيم العينين اهدب الاشهار الشفر هو الرمش يعني من عصير رواشة طويلة وفيها محلال عظيمة لما تشوف ابنك مولوك جديد يتلاقي عينه رمش طويل ومن ثاني تفرح تبرح النبي كان هكذا. كان اهدب الاشراء. ايه طويل الرموش وقال مشرب العينين بحمر. مشرب العينين بحمر. ضياط العين ما كانش ابيض صاف. كان في بعض الحمار. قالوا قالوا اما لانه كان يطيله قيام الليل. وقال محمود لانه كان دائم البكاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان اشجع الناس وهذه من اوضح شفاق قفاة السجعان. سمو بتقول يعني ايه? يبقى كده مش كمال. لا هذا كمال الخلقة بفضل من الله سلى الله ثم يوصل عليه كلامه فيقول طويلة شق العينين. في الوقت ثانية طويلة شبك العينين. يعني مسحوبة وطويلة. يقول وفي حمرة في باب العيني وهو محمود فإنه يدل على القوة والشجاعة لكن كما قال كان ادعش العينين احمر البصين دول كان اهدب الاشوار واجعد العينين اجعد العينين يعني السواد اسود صافي مش عين ملونه عين ملونه ولا عين لونها راضي حلو عيون ملونه ووسيم لا ده عين ملونه معظم العيون ملونه فالغول لظهر ضعيف، مرة من العينين هو مرة ضعيف. إنما هذا العصر كان أذع العينين يعني أسود سواء العينين سواء ظاهر وظاهر. صلى الله على النبي محمد. إيه وع تنسي؟ إيه وع تنصل على النبي؟ زي ما مزكرك لأن النبي عصام بيقول من نسي الصلاة عليه اللي ينسى اللي نسيت فقد خطأ طريق الجنة. مش هتفايق غير جامد اوعى تمس طلع على الحديد صلى الله عليه وسلم عشان قلبك يطيب فقال ابو هريره بوص في ثالث بقى قال لي ادهن العينين واشرق وطيب شفاين واداب العين قال ابو هريره كان النبي عصام اكحل العينين ولم يضع كحنة يعني عينك احيانا من غير ما حطه ليه هتروح؟ ايه يا عيسى؟ طب يجوز يا حضره؟ يجوز يا راجل هتحط طحين. يجوز؟ طب الوضع عليه يجوز يا فايض. طب اللي بيقول يجوز يا فايض. لا لا يا بيه. لا يا بيه يجوز. نعم، ان النبي حث على كحل اسمه الاثمد. قال النبي اسلم: عليكم بالاثمد. ده كحل بيجني من ارض الحجاز. فانه يجد البصر وينبت الشعر اللي عاوز شعره رموشت زي نبعه السلام يعمل ايه؟ يحط يثمت اللي عاوز يزل البطر وينضى كويس يحط يثمت فهذا كلام النبي عليه الصلاة لكن نبعه السلام من هما يحط شكل جحيه و الجنة كذلك كما قال النبي عليه الصلاة في صاحب مستر يدخل أهل الجنة جعدا مردم جوردن مردم أدماء ثلاث وثلاثين كأنهم مكحلون جعدا يعني من غير لحمة بس في الجنة مشين في الجنة مشين في الحرب المردم الجنة هذا كمال من رويز العالي يعطينا هذه الجنة جوردن مردم مردم يعني بيت كأنهم مكحلون مش عطين كوحة ده كده خلقهم ما كده أبناءه 33 يعني احسن سن ثلاث وثلاثين سنة. شكله الشاب اللي ما وصل الثلاثة دي يعد ثلاث ولا عن ثلاث وصل العين والثلاث وثلاثين. عد خمسين ثلاث وثلاثين. والاسئم النساء طبعا واحدة جت لي ومرر المستشفى كنت أركض عليه. فاا كم سنة حق؟ اتنين وعشرين. يحق خمسة سنة حق؟ اتنين وعشرين ما أقولي حاجة. ولا حاجة تعالوا هي أختي بقى اثنين وعشرين يا حاجة ما تنشيش طب تديني كلامك سبعة وعربعين قلت له والله ستة وعربعين يعني هي دي السنة اللي فيها فأحضر سن ثلاث درسين سنة أسأل الله تعالى أن يجمعنا ولياكم في الجنة أنت مع أبيك مع جدك مع حفيدك مع عند أبيه مع أبيه وما كلكم في سن واحدة ثلاث وثلاثين سنة نرجع ليه ليعن النبي عليه السلام. إذا كان عظيم الأشقاء، أهدب الأشقاء منحنيا مقواصة وطويلا، وكان أذج العينين ثواب العين أسود، وكان ضيق العين مشرب ببعض الحمرة، وكان رأسه العينين صلى الله عليه وسلم. من هذا الحاضر؟ النبي عليه قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم أزج الحواجب، أزج الحواجب ثوابث، ثوابث، بالثوابث. سوا يا بر أزج الحراجب يعني إيه؟ يعني الحراجب كاملة كاملة ولكن دقيقة كاملة لكن دقيقة وطويلة يقولون كانت تغطي عينه كلها نقولون أنه عينكت مشهورة وطويلة ويحراجب كذلك كانت طويلة تغطي العين كلها ولكن في حاجة هنا يسمعوا إيه؟ اسم إيه؟ أسح العرسة العرسة اللي بين الحاجبين اللي كان يشوف النبى من بعيد اللي كان يشوف النبى من بعيد نحن سكلم عند العاصرين لكن اذا اكترر منهم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بين الحاجبين بياض واضح صريح. قالوا في وصله ازز الحواجب يعني دقيق سوابق من غير قرن بينهما يعني الحاجبين ايه مش نتيفهم هم حاجب كاملة سابقة من شاح لكن مش لازق بعدها من غير فرق بينهما بينهما عرق يضره الغضب كان عندي الحته دي كده في اول ما بيقول لحد كده غضب عرق لما كان يغضب الاخضر ينتف سيعرفه غضبه من اصل من هذا العرق لكن كما تعلمون النبي ولا لم لن يغضب قط لنفسه لم يغضب قط لنفسه يشتمه يضربوه في اي حاله لا يغضب انما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتركت خرامات الله غضب ولا يقوم لغضبه فيه شيء. لا يغضب نفسه من يغضب إذا انتركت خرامات الله صلى الله عليه. تكون عائشة. كان النبي صلى الله عليه وسلم أبلج ما بين الحاجبين اسمع حتى كأن ما بينهما الفضة المخلصة. ما بين حاجبيه حتى فضة كده فبيك ترضى من الحجبين. صلى الله عليه وسلم. الله مجعل خيقتنا خيقة النبي. صلى الله عليه وسلم. أما من نزبة الفم النبي. النبي عليه الصلاة والسلام. فم النبي عليه الصلاة والسلام. من النبي عليه الصلاة والسلام يكون جالس مصورة كلام النبي عليه الصلاة والسلام ضليع الفم. يعني. يعني. كذيب. فم كذيب. مليان ذكر طول الأرضك لا يزال لسان أوراقنا بذكر الله مش بالأكل مش بالأكل فالنريع السلام لم يشبع لم يشبع من طعام قط بل تك... تكون عائشة ما شبع النبي صلى الله عليه وسلم من قبض شاعير منذ دخل المدينة طب ليه قالت منزاق المدينة اسمعنا منزاق المدينة ليه ان المدينة عصر الرقيش المدنية والحضارة وإطمامة الدولة عصر الغنائم ومع ذلك مجمعك فمزبكة أكتر رشد فمعقولي ومعقوله أكتر أمدا مكان يربط على وطن الحجر والحجرين والثلاثة كما سيأتي في وصل به ضطن النبي صلى الله عليه وسلم يكون جابر كان ضريع الفم يعني أعرض الفم وكان كما يقول الضريع كان حسن المضحك حسن المضحك يعني كان أكثر ضحك النبي ترجمة من أكثر ضحك النبي ترجمة مش كاقة مش يتحكي سمع الناس بعض اللي الشباب رأسي حط في المحمول ضحك لو تبرع أي جرس تسمع ضحك هي ابن الحلاس إحنا خلاص وتلاقي واحد ناس بتش يعني ب ب بتحفز لتنمي على وجبة مسرحية قولك ثلاثة ثلاث ساعات من الضحك ثلاث ساعات من الضحك لا بكثر الضحك تصدق يعني لو صار يقول ثلاث ساعات حتى يموت قلب لا إنما إن عصام كان دائما أحزن كمساء معناه ولكن من نضع إليه ترى هو ما يبتسم لي اسمع يا أخوه أنت أخو زات لأن إحنا بالتهم نقولك كشريين يمشي بالشارع مقفلين لا بتحبوش لا انما اللي يبصر النبي على يحس يحسن ابتسم فتبسمك في ياجه اخيك صرقة ابتسم ابتسم بصنهم ابتسم فهذا التبسم يكتب لك عند الله جل وعلا صدقه فكان النبي على الاسلام من نظر اليه يحس انه صلى الله عليه وسلم يبتسم وكانوا اذا نظروا الى فمه يقول كأن النور يخرج من فني وإذا ضحك كأن حبات الفضة يخرجان من بين اللي الليل كده بيتقاطر بيتقاطم بين ثنيات صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يقولون في وصل النبي عليه وسلم بأن جل ضحقي التبسم وكان صلى الله عليه وسلم إذا ضحك يقول يتلقلق في الجدو ايه ده حاجة عجيبة الحيطان كأن على الساعة لما تيق على الشمس ويقع الحيطة تحس انت جدا انه لما يلحق كمين في حاجة ما تلقلق في مو خالص انه نور تغني النبي صلى الله عليه وسلم اسماء النبي عليه الصلاة افتسم بقى كده زي ما قلت لك حتى انا صلى الله عليه وسلم يكون اثنان النبي عاصم يكون ابن عباس كان اسلق الثنيتين اذا تكلم عينيه كان نور يخرج من ثناياه يعني اثنان متفلجة طبيعي طبيعي لما يتكلم كأن النور خارج من بين الثنايا سبحان الله مفيش لا شيء جوه ولا حاجه اللي ما هو كده صلى الله عليه وسلم. ط البنت، عيسى صلّى الله عليه وسلم. اللي بي يعني بيدعوه وصوب زي مثل أنف عملا مسلس قدام كده. انما النبي عليه صلّى الله كان اقنى الانف قال ابن سعود كان النبي عيسى اقنى الانف عليه الانف يعني داخلة صغيرة. ال العمود بتاعه في بعض الروايات بيصب العمود بتاعه لل العظم. بأنه مستوي مستوي لكن أرنبت الأنف صغيرة يعني نازل صب كده إنما الأرنبت الأجل ايه صغيرة مزي الأفارطة الأنفه كبيرة تحس ان هو هاهابت الهوى بتاعه كمان بتاع الجنب إنما هنالعزين كان حق من الأنف صغيرة أرنبت الأنف سبحان الله يا سامن ما روما اللي عملوا الكلام ده كده في اللي يعني اللي كان السبب في المقتل اخواني الحجاج هم يا فرقة دول يعني لو مشيتوا واحد ديهم تحتمي اول ما يرمي تروح انت في دهية وانت ماشي وراه حراسة انها في الحج يعني اننا يجيرين بالذات الرجال او نساء الرجال او نساء يعني الاثنين سواق يمشوا وقلت يعني انا عزرت الناس اللي ماتوا هناك تقيم ماشي وراه واحد ما يجيري وراه واحد تروح في دهية يمشي. ويوصله وصير, وصير ويتلاقيه ماسك تبقى دي كده عشان ننجد الجبار ومش هات يرمي الله وقفه تيجي بتنك واحد تيجي فعيه له هو مش هاي يجري ماشي يسدد الماء والهواء ولو نوصل الداب تمشي وبدأ الحمد يرمي يرميك وراه خلاص صدق ان يحفظنا وياكم وان يرزقنا حاجة بايتين حرام والعمرة كل عالم من إذا النبي صلى الله عليه وسلم يكون غرابة كان النبي صلى الله عليه وسلم كامل الأذنين كامل الأذنين ما بيحترقص ما بيحترقص أذنه كاملة كأحسن بيئة في حد كثير أن عودة على تغاض عن الحديث الضعيفة لأرجع لحديث صحيح فقط لكن في ما عدد صفات النبي أكثر من ذلك لكن كفاية هذا النبي صن كامل الأذنين كامل تحقق في كل شيء خد النبي صلى الله عليه يقول الهند اكدوا بهالك كان النبي صلى الله عليه وسلم سهل الخدين سهل الخدين يعني يعني ايه يعني سهل الخدين لهم لطلس اوي ولا هي ايه مع فردون سهل لو حطيتك عليه تسيح إيه تكتمزل سهل يا خدين صلى الله عليه وسلم ما قوي ممكن في الجنة تحطي يدك على خد النبي ده حاجة من يعني يا أخي أماني اللهم نزدنا في قدر وفي أعلى جنات أكلت سهل يا خدين لو وضعت يدك على خد النبي يطيب قلبك يطيب قلبك صلى الله على النبي محمد جبين والنبي عليه السلام يكون ايضا كان واسع الجبين اسمع كلمة ابو غير كان كأن الشمس تجري في جبهته كأن الشمس تجري في جبهته يعني ايه يلوت في كده الشمس ليه جده يلوت في كده الشمس ليه جده بيتلالة المرميل وكلمات يا اخواننا بعض المسلمين الاكوة اللي حتى اصبر ولو حتى فيه لو هو ملتزم بديه له ممكن فعلا تبصت له النور بيشأن وجهه بيشأن وجه هذا فضل من الله جل على هذا المعنى نور بقيامه الليل نور بتاعتي الله جل وعلا نور بقومه الله تعالى ولو كان أسودا شديد السماء ولو كان أسودا شديد السواه نور يقلبه الله جل وعلا في وجه هذا العقل ليتنألأ أمام الناس اللهم نور قلوبنا ووجوهنا ونور علينا القبران يا رب العالمين تقول رائشة قال الرغواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أجل الجبين يعني أجل إيه؟ صافي واضح نوص على البيض أجل الجبين إذا طلع جبينه بين الشعب. قال ذا ايه كما هي في وصل الشعر لشعر شعر لما شيت يظهر يطير الشعر انه انه يفر يفر وشعر انه اسود جدا يفر الجبيل سنة السيدة عاجل تصدقوا ليه كان النبي عسى الان اجل الجبيل اذا طلع جبيله بين الشاعر يرى جبيله كالسراج يتلألأ وسط الليل الشعر أثقل يظهر جيد كأن ساق كل من بين لي صلى الله عليه وآله وسلم أما بالنسبة لشعر النبي عليه الصلاة فقد كنا صلى الله عليه وسلم عظيم الجملة يعني شعر طويل بس خلي بالك أنا لما عن شعر النبي عليه الصلاة ممكن كل واحد الواحد يطول شعره بس خلي بالك كان شعر النبي طرف يدل على السمية لا على الخنفسه انا بعديه اخو اقول لك ان النبغ بيطول شعره يطول شعر. بس انت اللي يشوفك ويقول لك ده انت سني ولا تقول ايه لو انت عاوز تبقى سني طول شعرك ولبس علمه طول شعرك ولبس ثوب البس جلابيه صيح طول شعرك و اهزم الصوره النجم طول شعرك وامتحن هيوله ايه؟ هيوله سنه هيوله بس لازم تكون في علامة على سنية النبي عليه الصلاة انما تقول شعرك وتلبس جنس في كاجوة زي بولو وتمشي نزج المحمول دي ده ولاك عربية ولاك لمس كراوس وتنشي الجمعة لا يبقى انت خمس انما تقول شعرك زي النبي عليه الصلاة فشعرك النبي عليه كان عظيم الجمه شعر ما بين اذنين ومنكبين. شعر انه ينون ويه? كان في الدخس كده. وكان يسدل اولا ثم فرق. وكان يسدل اولا ثم فرق. انبع صلاة كان في البداية يحب تقليد اهل الكتاب. لان هو المشركين كانوا عبادة رتا فكان نبع سبيل يقلل اهل الكتاب. الى ان رزقه الله جلاله على دينا كاملا تميز النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون منه. فكان بيتي يخالف بعد ذلك اهل الكتاب. فاهل الكتاب كان بيزدون الشعر. كله سارع كنا في العديد. فالنبع سبيل الاول كان بيزدد. وكان المشيكون يطريقون. فلما أعطى الله جل وعلا للنبي كمال الدين اختلف النبي عن أهل الكتاب ففرق النبي بين شعري, بين شعري فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفضل شعره أحيانا من نصف وغير ذلك يكون بعض الصحابة قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وله أربعة غدائر يعني ضفائر فقول شعرك اعملوا بعض ضفائر تقدر وقال بعض زي ما نبي Simdae عليه الصالح وكان شعر النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالجعبة فبالنسبة لشعر النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة شعر رأس النبي صلى كان كثير وكان النبي صلى الله عليه الصلاة يتسلي أحيانا وكان أحيانا صلى الله عليه وسلم يأخذه وقد أغذر في حجة الوداع كله، حلق النبي صلى شعره كله في حجة الوداع ومات النبي صلى الله عليه الصلاة بعدها بحوالي 180 ليلة قال فيها شعر النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يطول وبالنسبة لبقية شعر النبي صلى الله عليه وسلم كأ قال علي بن طالب كان النبي صلى الله عليه وسلم أجرًا يعني معظم جسمه من داخل أجور ولكن له مسروقة اللي هو شعر المنتج من الصفر في خط رقيق إلى السف، يعني كان شعره بصفر قريب صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لشعر يحية النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مربط الفرس فقد أصبعت اليحية هي مزية في التفريق بين السني وغيره. ممكن واحد مسلم ما يشعر لا تستطيع عن تفرق بينه وبين نهودي أو نصرار إلا باللحية لابس نفس اللبس الكلام نفس الكلام نفس المكان في الجامعة ونفس الطريقة في المشيء ونفس السيارة للكامرة ونفس كل حال إنما تستطيع أن تقول لواحد هذا وسلم ملتاز باللعية فأصمعت الآن أكثر ما يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في لعية النبي صلى الله عليه وسلم لذلك إذا رت التميلس مثل النبي عليه وسلم عن ثائر طلب فكن من تحيا كالنبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثة اللحية كثيف اللحية بل كان يغرف من خلف بطول إحيةen كانوا يقولون كان الصحاب يقولون كانت تحية النبي تمكأ منها هنا إلى هنا يعني تمضى فضل كلها وكانوا يسألون الصحابة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في فصلاة السرية يعني كان بيكرأ قالوا نعم كان يئقرأ في الصلاة السرية قالوا وكيف علمتم قالوا بالتراب الحياته صلى الله عليه وسلم فكان لحيته صلى الله عليه وسلم كثيفة جدا كما يقول أبو رواه وكان أسود اللحية وكان النبي صلى الله عليه وسلم أسود اللحية قد ملأت لحيته من هذه إلى هذه حتى كادت تملأ نحره صلى الله عليه وسلم اما بالنسبة لشاربه يقول أبو رواه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ شاربه يعني يأخذ من شاربه وفي لا يقص شاربه حتى أن بعض العلماء كلمة الملك رأى أن حلق الشارب كلية قال مشخب مشخب وشدد النكير على من يحلق الشارب كله فأمر النبي كان يأخذ ما طال من هنا ومن هنا ومنها هنا يعني ما طال في الأعلى وما طال إلى الأسفل وما طال إلى الخارج وما طال إلى الأطراف فكان النبي ذي رب يومي إنما يبكي معروقة شاعري شاردة يعني كثير ما لا تكلم في ذلك. أما, أما بالنسبة لعمقة النبي يعني عمقته الصليب، أي صح صحينه؟ العمقة اللي الشعر الصغير الذي يخرج فوق الذقن وتحت شفة السفلى، هذا يسمى العمقة. شوفوا صبي. يقول كانت في عنفقته دا حديث عن دور كانت في عنفقته بعض شعرات بيض بعض شعرات بيض يعني كان عنفقت ونفقه بعض الشعرات البيض طيب النبي كان عن شعرات قالت شو بقى بالنسبة للشيء عليه الصلاة والسلام يقول أنس توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم توفاه الله من صلى الله وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء يعني لو عدد الشعر ما بيكملش عشان شعره اليوم لذلك لما سئل أنس سأله رسالة البناني قال أكان النبي صلى الله عليه وسلم له شعر أبي عبد يعني هل شاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس المالك ما شأنه ما شانه الله بالشيء يعني ما عابه الله بالشيء ما شانه الله بالشيء كانت في رأسه شعر أبي ولكن يكون ما رأيت في شعر النبي إلا أو ثمان عشرة شعرة بيضاء ومع ذلك سأله أبي بكر فقال يا رسول الله قد شبت يا رسول الله فقال النبي عليه السلام شهبتني غود يعني ما شابه غود على بالشيء ومع ذلك شاب النبي مكثبت لقراءات القرآن لتدبعي كلام الله جل العالق لخشوعي مع شعرهوث والمسالات وعندها تساءلون وإلى شمس طويرت وسورة الوافعة قبلهم شاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل المشيء وإن كان يسيرا لتأثر النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن أما بالنسبة لعنق النبي عليه وسلم يقول على ذلك طارق ثانت عنق النبي صلى الله عليه وسلم كأنها إبريك فضة وثانت عائشة كأنها إبريك فضة يشوقه ذهب يعني فضة فيها نوع ذهب صلى الله عليه وسلم وكان النبي عليه وسلم عنقه لا إقار طويل ولا يقال قصير وكان كتف النبي عليه وسلم كما قال عيو ابو طالب كان جليل الكتد كان جديد الكتف والكتف هو مستمع الكتفين اللي بيسمى الكاهل وكان النبيه اصلا ضخم العضد اللي ضخم يعني عليم الكتفين عليه كان النبيه اصلا ضخم العضد بعيد بقى بينهما يعني مش قويش قوي لا محتاجه انت ولا يلعب كمان افخاذ لا طبيعي خلق الوالد اللي عايله كان عظيم الكتيب عظيم الكتب مباعد ما بين المتعلم صلى الله عليه وسلم اما بالنسبه للكاليس قبل الكاليس جملها اخيرا اما بالنسبة للكاليس وهي رؤوس المفاصل رؤوس المفاصل يعني الصدر من هنا واللي بمنتصف والرسغ والعضد فقد كان النبي عصر عظيما الكرانيس يعني جديدة وطرة اما بالنسبة لصدر النبي عصر صدر عموان فقد كان النبي عصر رحب الصدر رحب الصدر وفي رواية عريض الصدر وهذه كلمة لفضية ومعنوية فقد كان النبي عصر واسع الصدر ماديا وواسع الصدر معنويا فكان النبي قويا واسع الصدر بجسده وكان صدره ايضا واسع لكل كلام وان كان كلاما سيئا في حق النبي عليه الصلاه والسلام كان النبي عشان يعين الصدر كانه المرايا في شدتها واستوائها لا يعد بعض لحمه بعضا يعني زي الB بس مفيش دهون تصقف بعضها على بعضها على بعض يعني صدره مرش نزع على بعض ما عندهش اعكام ضي النساء انما انه كان واسع الصدر وكذا لحمه لا يتساكد بعضه على بعض يعني نجده حسنه قوي مش متراهن مش تخيل صلى الله عليه وسلم وبالنسبة لبطنه كما قالت امه ضعبت تم تعبه تملة ولم تزربه صقلة يعني لا يعيب بطن النبي عصان كبر ولا يملأ صدر النبي انتفاخ، بل فوق النبي صمت مستوي، بل يكاد أن يكون داخلًا، يكاد أن يكون داخلًا لضمر العظمة الحاد. إنما ظهر النبي صلى الله عليه وآله كثير الجوه، كثير الجوه صلّى الله عليه وسلم، فكانت بطنه ليس فيها ما يدل أبدا على انتفاخ أو انتفاخ أو تراخٍ، صلّى الله عليه وسلم. وبالنسبة لظهر النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان النبي صلى الله عليه الصلاة محرش يكون محرش الكعبي واحد من الأصلاب يقول اعتمر النبي صلى الله عليه الصلاة لا ليلا اعتمر النبي لا جربت ليلا يقول فنظرت إلى ظهره كأنه سديكة فضة خلاة كلمة فضة فلا تكره ماتيز لذلك قالوا إذا نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكل لقد صيغ من فضة كأن لكله إدعام من فضة صلى الله عليه وسلم أما بالنسبة لعقب العقبين الإناثين المقعدتين قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم من نهوس العقبين من نهوس العقبين يعني لحمة لما تنهس منها او تنهش منها في إيه كذلك كان من دي منهوس العاقبين يعني اني شبهه هو بولشة ما فيش دليء على الترفل حتى في العاقبين صمه الله عليه وسلم بالنسبة لخاتم النبوة اللي ظهر بقى يقول جابر برم سمرة رأيت خاتما بين كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة عليها شعرات مجتمعات بعض عمد رؤوا ليه خاتم النبوة في ظهر النبي ما كانتش في كتفه او في أرطه او في ايده ليه قالوا كان خاتم النبوة في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يدل على انه النبي خاتم الذي لا نبي يأتي بعده من ظهره لأن نبي يأتي بعده من ظهر صلى الله عليه وسلم أما بالنسبة للابطين فقد كانت بيضا عقتين إذا ظهرت كأنما الشمس قد طلعت وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا رفع يديه في بعض الأحيان اتهالا فيظهر بيض بطيه كما حدث يورد وكان إذا سجد فرج ما بين يديه فظهر بيض بطيه صلى الله عليه وسلم اما بالنسبه للذراعين يقول ابو هريره كان النبي شبح الذراعين يعني طويل الذراعين مش انه طويله لا طويل الذراعين صلى الله عليه وسلم ما يقولهم كان النبي صلى الله عليه وسلم طويل الزندين الشعر الذراعين يعني ايده ما لها شعر ايده ما لها شعر وكانت طويلة وكانت الرسغ كبيرة اما بالنسبه لكفي النبي صلى الله عليه وسلم ايداه كان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي ضخم اليدين وفي وصف كان النبي رعب اليدين حتى قالوا كان النبي رعب الراعة رعب راح رعب الراعة رح وكان صبت الكهتين يعني ذا ليلة سهلة كما قال عدس والله ما مسسته ما خزا ولا ديباغا أنعم ولا أيا من كف النبي عليه الصلاة من دون جليسوليت ولا أي مره لا معين كان شغال وكان تعبير وكان بيحبن مع صعاب الحاجة ويقرب معهم الأخ ومع ذلك كرما من الله جل وعلا ما مست يد أنعم ولا أليا من يد النبي عليه الصلاة والسلام. اسم الحديث ده يا كورج يا ابن المسلم صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلث خرج فقابل النبي بعض الولدان النبي خرج بعد الصلاة فلا عيال فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يمسح بكفيه على خد كل ولد واحد واحدة يعني النبي كان طيب لا عيال ازاك يا ابن ازاك حبيبي يعني يتودد مع مش او مش بو يجرب الشرع لا كان يتوذل عليه الصلاة والسلام على الغد فكان يمسع على خد واحد واحد صلى الله عليه وسلم فجيب دور على جبر المسامرة لشان يمسع له يكون جبر المسامرة ومسح النبي صلى الله عليه وسلم على خد فوجدت ليده بردا وليحا اسمع فوجدت ليده بردا وليحا كأنما أخرجه من جونة عطار او من جهنة عطار كان يحط ايده كده الاناء بتاع العطار اللي بيطلع عنه العفر بس العطار الان بتاع الفتر اسه لا العطار الان بتاع الاتور يعني كان النبي حط ايده في غزب العفر وطلعه، عنه مازع ايده فبقي اثر الطيب على خد جابر ابن سوا من مسح النبي حسب. طبعا الان كان طيب الريح كما سيأتي بالنسبة لأصبع أصابع النبي عليه والسلام يكون كان النبي عليه والسلام طويل الأصابع وكان يلبس في خنصر الأيسر وفي رائل الأيمن وفي خلال برائل العلم لكن راجع فيها أنها الأيمن وكان يحتم بهذا القاكم الذي يلبسه في أصبع الخنصر الأيمن ومكتوب عليه محمد رسول الله محمد صدر رسول صدر لقبل جلالة الله تطف وساق النبي عليه السلام يقول كان في ساقه حموضة يعني ساقه مش كبيرة جدا مصدقمة مصدقمة صلى الله عليه وسلم كأنه جمارة الجمارة اللي قلب النحلة بيقولوا من شدة البلاء كان قد ساق النبي عليه السلام كأنها قلب النحلة صافية وغياضة وبالنسبة لقدم النبي عليه السلام رجليه القدم من تحت يقول كان قدم النبي أو كان النبي ضخم القدمين، ضخم القدمين. في بعض الوصف إنه النبي عليه كان ليس لقدميه خمس، خمس اللي هي حتى الارتفاع التقوس اللي هي مش موجود يقول عنده ثلاثون. بعض الوصف قال كان فيها خمس، بعض قال نميه في خمس، خمس. العلماء قالوا قالوا كانت في بداية حياته كانت في خمس فتم أطال القيام والمشي في سبيل الله والجهاد في سبيل الله زال هذا الخمس من قدمي فكان مستوى القدمين وكبرت قدمه صلى الله عليه وسلم وكان يلبس أحيام الكفين كان يلبس أحيام العليم ولها النبي صليت أن ينتعي لرجل قائما ولها النبي أن يلبس أن يأعلم واحدا وأن يمشي به فكان يلبسوه جميعا وكان يبسوه جميعا اما بالنسبة لعرق النبي. صلى الله عليه وسلم. العرق ذا. عرق النبي عليه السلام يكون انس المالك كأن عرقه اللق. نقطة العرق. كأنها لق. كأن عرقه اللق. انس المال يقول في صدق اونسكم. ام انس ايه? ام جنيه. كان النبي عليه السلام يدخل بيتها فيغيل فيه. يعني امام عندها. تكون يقول أليس جاء النبي صلى الله إلينا فقال عندنا يوم نمشي فعرق النبي عليه الصلاة، والسلام. فقامت أم سليم تجمع عرق النبي، تمسح كده مثلا مديل وتأصر في إداوة في كوباتنا وهكذا ولا أجزاء غير تجمع عرق النبي فأثاق النبي فقال ما هذا يا أم سليم تفهمين لي؟ قالت هذا عرقك اجمعه يا رسول الله لنجعله في طيبنا وهو من قطيب الطيب يعني جيب شوية معلق النبي عسلم تحط بس جدا شوية المسكة قط دول اللي هو عارق النبي تحط ربطن منه على العبط يطيب العبط دعاق النبي صبر الله صلى الله عليه وسلم عشان تأعرف لما في الشارع الصعب يقول النبي مش هنا النبي مش هنا في يعرفه النبي, النبي. النبي. النبي عسلم من طيب عرق النبي هو ريحها عليه الصلاة شيء كده تستغرب السيدة عائشة السيدة حفصة النبي يرجع له لما يتبع عمر اثنين على زينب يدخل النبي تقول له إني عشين مروحة مغفير يعني بقول له انت لحتك دخلت ايه النبي يقول له وحشة كان مغفير اللي هو عسل كان يعني ربما يكون مذموما قليمه فبقول له انت لحتك وحشة قالت ايه النبي لحت وحشة ده لم يجي في شارع وبعد شهر لم في الشارع, ما في الشارع النبي يش كان طيب النبي عليه الصلاة. كان عرف النبي أحبه صلى الله عليه وسلم أما بالنسبة لبقية خلقة النبي عليه الصلاة كالطول والمشي والنوم وغير ذلك فالكلام فيها كثير منها على إيجاز أن النبي صلى كان معتدي الطول وتم يقول أن كان النبي راحت من القول ليس بالطويل ولا بالقصير وحسب الجسم ما هو إذا الطول أقرب وهو إلى الطول أقرب يعني أقرب منه من طويل من ذل من صغير فكنت إذا وجدته بين الناس لا تكون طويلة ولا قصيرة صل الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى أسرع ولم يتبت إلا كليته مش بس بس بس يتبت كليته صل الله عليه وسلم ل لي... ليلتبت لمن يراه كل شيء أن كلها معه صل الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى أسرع حتى جرى وراءه الصحابة وهو غير مختلف كأن ما من صدر كان الناس من مكان عالي ومش داري يقولون كأنما الأرض تقوى له كان الأرض تحت إيه؟, تحت إيه؟ بتحت إيه؟ بتقوى له صلى الله عليه وسلم سألا ما تجي تمشي ما تمشيش تطلقها لا تمشي جد تمشي جد زي نبع السلام فكان النبي صلى الله عليه يجلس على الأرض ويجلس تكون فصاعة ويجلس على الأرض ويأكلوا على الأرض بل كان يقول يأكل أكل كما يأكل عرض ويجلس كما يجلس عرض وما ثبت أصحاب الصفرات يسمعهم اللي عنده صفرة من البيت واثنين يسمع ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل خوان قض فتشح عن مش حرام مش حرام على طربيزة ولا على صفرة مش حرام إنما النبي صرفوا فينك ما أكل على خوان قض على صلى الله عليه وسلم وكان نام على شق الأيمن وكان النبي يحب أمته وكان النبي يحب أمته وكان يحب أن تحبه أمته وكان يحرص على أمته وكان, يد... وكان يدعو الله صلى الله عليه وسلم أن يجمعه مع أمته وكان يبذل من نفسه لأمته وكان يطعم نفسه لأجل أمته فهل تحبه أن صلى الله عليه وسلم أسأل الله أني لهالنبي عليه السلام. علي السلام هنا يعني أعتذر عني أولاً وأعتذر النبي ثانياً أنني تكلمت عن النبي عليه السلام. وأعتذر عن التقصير في الكلام عن النبي عليه السلام. فالكلام طويل. كلام طويل. استعذ بالله عليكم. لكن خفت ما خرسي المسجد لما سمع الكلام. فأردت أن أقول بعض وصف النبي عليه السلام لعلك تذهب الليلة تفكر فيه. فتنام صادقا في حبك للنبي فترى النبي في الرؤية أسأل الله جل وعلا أن يرزقوا إياكم رؤية النبي في الحقيقة رؤية النبي في المنام فالنبي عصا يقول من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل لي قال ابن حجر ورؤية النبي في المنام ربما تكون بشارة على رؤيته بصورة أحسنة في الجنة للرأي وللنبي عليه الصلاة والسلام أسأل الله تعالى أن يمنى علينا وإياكم بذلك وأن يحشرنا معه في على زهد كل وأن هذا